وقعنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك رزق المسلمين إنه من عبادنا المؤمنين وبشض له بإسحاق نبيا من الصالحين وبارثنا عليه وعلى آقا ومن جرديتهما محسن وظالم لنفسه مذن و مننا على موسى وهارون و نجيناهما و من الكرب العظيم و نخمرهم فكانوهم الغالبين و أذيناهما كاب المستدين وَهَلِينَا هُمَا الصِّراطُ الْمُسْتَقِيمٌ وَتَرَكْنَا في الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ إِنَّكَ ذَلِكَ لَجِزِّ الْمُصْرِينَ إِنَّهُمَا لِلْمِبَادِلِ الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّ إِلْلِياَ شَلَمٌ الْمُبْرِسِينَ إذ قال القوم ألا تستقون أتدعون بعلا وتدرون أحسن القادقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمصدرون إلا عباد الله المفلصين وتركنا عليه في سلام على إلياسين إنا كذلك نجد إنه من عبادنا المؤمنين وَإِنَّ نوطل من المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغالرين ثم دمرنا الآخرين وإن كل عَلَيْهِمْ عليهم مصدشين وبالليل أفلا تعقلون وَإِنَّ to osoby, الْمُرْسَلِينَ nie są w stanie zniszczyć. مِنَ من المسبحين لَلَّذِينَ بَقُونِهِ إلَى يَوْمٍ يُبَاتُونَ أَلَبَدَ اللَّهُ بِالْعَرَائِ وَهُوَ شَقِيمٌ وَأَلْبَكْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً من وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفهم ألربك البنات ولهم البلون أم خلقنا الملائكة إناسا وهم شاهدون ألا أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة لسبا ولقد علمت الجنة إنهم سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه فاتنين إلا من هو الصال الجحيم وما مما إلا له مقام معلوم وَإِنَّ لنحن الصافون وَإِنَّ لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا جسرا من الأولين لكنا عباد الله كفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفد عذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء ندري وتولى عنهم حتى حين وابصر سوف يبصرون سد ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المخلصين والحمد لله رب العالمين Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Hamiin المبين إنا في ليلة مباركة إنا كنا يفرق كل أمر أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة للضبك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما بل هم في شك يلعبون فابتقض يوم تأتي السماء بدخال مبين يغشى مما سهادى عذاب أليم رب نكشف أن العذاب إلا مؤمنون أما لهم الذكرى وقد جاءهم رسول إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائلون يوم نبغت البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد تتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول امين وأن لا تعملوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عدت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوني فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسرج عبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوى إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونحمة كانوا فيها فاتهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بتت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسركين ولقد اشترناهم على علم على العالمين وآتيناهم, وآتيناهم من الْآيَاتِ ما فيه بلا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 هم لا يعلمون إن يوم البصن ميقاتهم أجمعين يوم لا يقني مولاً عن مولاً ولا هم ينصرون إلا ما الرحم الله إنه هو العزيز الرحيم إِنَّ شَجَرَةَ الزقوم طعام الأسين كالمهن يضيك البطون تغلي الحميم خذوه فحكدوه إلى الْجَحِيمِ ثُمَّ ثم صبوا فوق رأسه مِنْ من عذاب الحميم كأنك العزيز الكريم إن شجرة الزقوم طعام الأذين كالمهن يغلي في البطون تغلي الحنين خذوه فاعتدوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنسى العزيز الكريم إن شجرة الزقوم طعام الأسين كالمهن يخلي في البطون خذوه فعكدوه إلى شواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهن يغلي في البطون كغل الحميم خذوه فحكروه إلى سواء الجحيم ثم خذوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّونِ طَعَامُ الْأَثِيلِ كَالْمُهْلِ يَظْيِكِ الْبُطُونِ كَغَلِّ الْحَمِيمِ خُذُوهُ فَعَكِدُوهُ إِلَى شَوَائِ الْجَحِيلِ ثُمَّ صُبُّوا فوق رأسهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ لخ إِنَّكَ أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المستقين في مقام أليل في جنات وعظون وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكنة آمين لا يدعون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فظلم ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يشرناه برشانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون الله الرحمن الرحيم وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ بَلَعَجِبُوا مِنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا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 وألقينا فيها رواشي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تدخرة وجفرة لكل عبد منيب ونزلنا من الشماء ماء مباركا فأنبتنا فأنبتنا به جنات وحب القصيد والنقلب أشقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بَلْدَةً ميتا كذلك الْخُرُوجُ كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرسل وثمود وعاد وفجعون وإكوان نوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد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 إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عكيد وجاءت شسرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيدا ونفخت الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءت فكشفنا عنك غطاءك فبصرت اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقي جهنم كل كفار عميد منع للخير معكد مريد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 قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام من عبيد يوم نقول لجهنم هل جلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمستقين غير بعيد هذا ما توعدون بكل أواب حفير من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم القلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم ضطشا هم أشد منهم ضطشا في البلاد هل من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 فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل تسبحت وادبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم القرود إنا نحن نحي ونميت وإلينا المصير يوم تشفق الأرض عنهم فراعا عن ذلك حشر علينا يثير نحن أعلم بما يقولون وما lej lidziebda tede ki był po enlejnia chochłań لا على الله شططا وأننا ظلمنا تقول الجن والجن على الله كذبا If she